مدع عنك الرقاد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا فهذا قم مدع عنك الرقاد انه الاسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا فهذا قم مدع عنك الرقاد انه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 دع عنك الرقاد انه الاستسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا قم دع عنك الرقاد انه الاستسلام عاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ران الترف صاروا خلف قران نبي هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين إلى اهل الكرم صاروخ القرآن به دع عن ترقدا انه الاذى عاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا هداكم ودع عن ترقدا <مدعاً> انه الاذى عاد في سبيل الله قد سرنا واعلنا هداكم ادم بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلومى بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء قم ودع عنك الرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلى المنه قم ودع عنك الرقادة إنه الإسلام لَتَمَنَّى هَذَا بِسَبِيلِ اللَّهِ قَد سِرْنَا وَأَعْلَمَنَا هَذَا يَا لَيَالِي الظَّالِمِينَ يَا هَوَانَ الْعَادِثِينَ يَا ضَيَاعًا فِي السِّنِينِ قَدْ أَتَى الوَعْدُ الْمُبِينُ يَا لَيَالِي الظَّالِمِينَ يَا هَوَانَ الْعَادِثِينَ يَا ضَيَاعًا فِي السِّنِينِ قَدْ أَتَى الوَعْدُ الْمُبِينُ قَدْ أَتَيْنَاكُمْ بِرَشَاشٍ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ